فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في الجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة بذكر ما لها وما عليها وبيان أقربها للحق وفقكم الله وصددكم ولا لكل حال ما لرأي ولا لكم رأي ولا لمؤمن ولا لمسلم رأي يخرج عن رأي الرسول عليه الصلاة والسلام ورأي الصحابة واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا اللي اخذ بحبل الله اظن صحيح هو صاحبنا رفيقنا هو رفيقنا هو وحذر الرسول عليه الصلاه والسلام من البدع لما في, في كل خطبه يحذر من البدع وكل بدعه ضلاله اذا ما دام كل بدعه ضلاله مهما كانت ماذا بقي معنا بقي معنا الحق ويقول عليه الصلاة والسلام انما خاف على أمتي أن أئمة المظلين إذن الحمد لله هناك ائمه خير هناك أئمة خير أئمة يدعون الله ويعبدونه ويترونها القران حق تلاوته ويحبون خير المسلمين فالطريق طريقهم فمن كانت معه هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فهو الذي قل معه هذه سبيلي هل تركت الرسول عليه الصلاة والسلام طيب أدعو إلى الله في التنبيه على أن الدعوة الحقيقية إلى الله أيضا في دليل على وجوب الإخلاص لأن قد يدعي الإنسان إلى الله وهو يدعي لنفسه في الظاهر إلى الله لكن لنفسه بشهرة هذا ما ينفع ولا ينفع من اتبعه قد يغترب من اتبعه صحيح لكن ما ينفع أنا ومن اتبعني فكن من أتباعه على بصيره على بصيرة أنا ومتح على علم شوف على علم فإذا كنت عرفت أن هالرجال عنده إخلاص لله عنده علم عنده بصيرة يعني دقة التعبير بصيرة ما ميسه له العلم يسروا على علم لكنه أبلغ من التعبير بالعلم قال تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله والصرف لذنبك ذنبك وقال تعالى ولاصلني ان لسان لابي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بدا بالعلم قبل العمل فاذا كان هذا الشخص عنده علم وعنده اخلاص انا بحلف لك إن لن يكون رئيس جماعه وهو تحت ولايه شرعيه فهو ما يخلو اما انه يدعو لنفسه وهو صحيح مع طريق حق كلامه دعوه الحق حق لكن يدعو لنفسه او يدعو إلى الله لكن على غير علم ويكون له أتباع سلمة وعين وهو تحت ولاية شرعية شرعية فهذا طبعا أنتحد ولاية أولا لا يجوز لك أن تكثر سواده. ثانيا لا يجوز لك أن تعتقد جواز فرقة الجماعة يعني رسولكم إذا بنح على أميرين فاقتلوا الآخر فاقتلوه أي طفال التالي من المؤمنين فاقتلوا بأصحبين ومعبين فقد أحدهم مع الأخرى فقاتوا الذي تبغي أعمل عظيم أعمل عظيم من خلع روقه الإسلام ع... روقة البيع من عنقه قيد شبر فما فمئة لتومئة جهلية أنا هذا اللي أنا أعرف وطريق واضح فكل فكل مجتمع له قيادة عامة قيادة عامة وحاكم اداري عام عام فإنه لا تصرح أن تشدع فيه أي إنسان يدعو لنفسه ولا أي جماعة تنفرد بنمط خاص والنمط الخاص السوء. النمط الخاص واضح كثير كونه يغرر العامة يغرر العامة كونه يتكلم بامور عامه عامة على أساس يتكلم على منكر كله تنسك وتقول وان وشون تغييرها أنت ما تكلمت على هذا حكمه واكتبيت واكتبيت من يغيره هذا أمر آخر لأن عندنا المنكر وعندنا من يغير المنكر فأمر الكلام على المنكر التكلم عليه كفرت ما احتاج جمعة جماعة يتكلمون عليه هل منكر حرام ولا في أحد ينكر هذا ولله الحمد صلصا في بلادنا لكن من يغير المنكر توجه السهام له هنا الوقفه شرعا وعقلا كل الاشكال عليه صراحه فالحاصل ان الجماعات انا ما ما أمنت بها اصلا وانا وانا توجد ما يعني إنها موجوده عندنا ارجو الا تكون موجوده باذن الله